وَأَمَّا مَنْ سَيَّرَ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَن نُغَادِرَ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مرة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 وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ إِنْ لَا يَغُضِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أحدا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 أولياء من دوني وهم لكم عدو بئت للظالمين بدلا ما أشهدتهم خَلْقَ السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم ذَخِرَ الْمُضِلِّينَ عُذْدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا ثُرَكَاءَ الَّذِي نَزَعْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الن رَ فَظَنّأَهُ وَقِ غَ وَدًا يج